وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أما بعد فهذا وأحمد الله سبحانه هو المجلس الثاني من مجالس شرح منظومة البيقوني في مصطلح الحديث وهذه الدروس كما هو معلوم تبث عبر شبكة الإنترنت في غرفة دروس الشمري في برنامج البايلوكس عمرها الله بالعلم النافع وبالدعوة إلى التوحيد والسنة وبالذب عن دينه وهذه ليلة الخميس الخامس من شهر رجب من العام الحادي والثلاثين بعد المائة الرابعة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان المجلس الماضي وهو المجلس الأول في ليلة الخميس الثابع والعشرين من شهر دومادى الآخرة من العام الحادي والثلاثين بعد المئة الرابعة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد أخبرني بعض الأحبة القائمين على الدورة العلمية الأولى في منتديات البينة التلفية في الشبكة والتي تمثل هذه المدارة للبيقونية من إحدى زواياها وأركانها حلقة منها أي من تلك الدورة أخبرني وطلب مني أن يبثط الشرح أكثر قال وفقه الله لأن كثيرا من الإخوة والأخوات المتابعين مبتدئون في الطلب وطلب أيضا أن تكون مدة الدرس على النصف تقريبا من مدة المجلس السابق فأقول أنا إنما أطلت المجلس الأول قليلا لسببين اثنين بل ثلاثة أما الأول منها فالارتباط البحث وتسلسل الكلام الشيء الذي يؤثر عليه إيقافه أو قطعه أو فصله والسبب الثاني أن رأيت الشيء المشروح من البساطة والسهولة بمكان بحيث لا يصعب على المتابع الاستبرار في فهمه وهضمه فنحن لم ندخل بعده في شيء من الاصطلاحات الدقيقة ولا طرقنا باب التفريعات الكثيرة في هذا الفن والسبب الثالث أني لم أريد وما زلت لا أريد تطويل وتكثير عدد المجالس في هذا الشرح لنستطيع استغلال الصيف وإجازته في تناول شيء آخر نتدارسه إن شاء الله تعالى كأصول الفقه مثلا وعلى كل حال فأنا مستجيب لطلب الإخوة والأخوات إن شاء الله وسأعمل على تقليل الكلام وتقصير مدة الدرس إلا إذا اقتضت الحادث غير ذلك لترابط المعلومات مثلا أو لزخامتها وكثرتها وأما تبسيط الشرح فلقد والله بسطت ذلك جدا جدا ولا أزعم أنه لا يمكن أبسط من ذلك ولا أفهل منه ولكن من درس هذا العلم وعرف كثرة مصطلحاته وتشعب أبوابه ووفرة تفريعاته فإنه مقر لي بما ذكرته والخلاصة أبشروا بما يسركم إن شاء الله وأقول هذه بعض الفوائد المتممة ما يتعلق بالناظم رحمه الله الأولى ما ثبقت قراءته من آخر الدرر البهية في شرح البيقونية لبدر الدين الحسيني عفى الله عنه وعنه حيث قال رأيت لبعضهم أنها أي نسبة البيقوني إلى بيقون قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد أقول قد رأيت ما نقله الحسيني هذا في كتاب المحلي فتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في الحديث ولا يخفاكم أن هذه الأسماء لم تثبت لله سبحانه وتعالى ولا يخفاكم أيضا أن تسمية الكتب بهذا الاسم فتح يحتمل أحد امرين يحتمل الفتح بمعنى التيسير ويحتمل الفتح بمعنى الكشف الصوفي ولذلك كان اول من سمى كتابا باسم الفتح فيما اعلم ابن عربي الطائي المكي الزنديق سمى كتابه الفتوحات المكية بهذا الاسم والأفضل والأحسن أن ينصرف العالم عن تثنية كتابه بمثل هذه الأثناء المجملة ليقول بدل الفتح تيسيرا مثلا شاهد أنا عندي مصورة عن مخطوطة هذا الكتاب وإليها أرجع و علمت من بعد أن الكتاب طبعا بتحقيق بعض العراقيين الذي نقله الحسيني قد وجدته في كتاب المحلي قال لعلها نسبة إلى البيقول وهي قرية في إقليم أذربيجان قريب من الأفراد أما الفائدة الثانية فلقد اطلعت على شرح أخينا الفاضل الشيخ الكريم عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على البيقونية ورأيت ترجيحه أن اسم ناظمها هو عمر لا طاها وذلك استنادا منه حفظه الله إلى ما قاله الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني قال إنه وجد في هامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه اسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي فرجح الشيخ البخاري حفظه الله هذا رجحه على ما جزم به كحالة من كون اسمي الناظم طاه وأنا أقول لو ثبت أن هذا الهامش بخط الناظم أو حتى بخط أحد طلابه أو على الأقل في زمانه لكان هذا الاحتمال احتمالا قويا ولكن الصحيح أن هذا الهامش لا يدرى من كاتبه ولا يدرى في أي زمان كتبه ولقد كان شيخنا الإمام الألباني رحمه الله كثيرا ما يشكو من عبث بعض المتأخرين بالمخطوطات حيث يكتبون عليها ما ليس صوابا يكتبونه بالحبر الذي لا يمحى فيبقى إذن ترجيحنا لما جزم به كحالة أولى من هذا الكلام غير المستند إلى دليل وأولى أيضا من شك لي والله تعالى أعلم فائدة ثالثة ذلكم أن بعض الناس قد زعموا أن ناظم البيقونية متقدم وأن هذا الاسم البيقوني ليس اسما له بل ناظم البيقونية متقدم زمانه جدا عن هذه المرحلة من الزمان التي تنسب إليها هذه المنظومة البيقونية ويرون أن هذا الاسم البيقوني اسم مستعار إنجاز التعبير ويرون أن بعض الكتاب والمصنفين كانوا يفعلون مثل ذلك من تعمية أتمائهم أحيانا محافظة على الإخلاص وفرارا من الشهرة والسمعة وسبب هذا الزعم من تقدم البيقونية على هذا الزمان الذي تنسب إليه ما وجد في شرح الأربعين النووية لإبن دقيق العيد عفى الله عننا وعنه من استجلاله بأبيات من هذه المنظومة وذلك في قوله رحمه الله في شرحه لقول النووي في مقدمة الأربعين عن ضعف حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما قال ابن دقيق ولا يخلو طريق من طرق هذا الحديث من أن يكون فيه مجهول أو مشهور بالضعف توصف الحديث بالضعف أو غيره من الصحة والحسن إنما هو باعتبار ثنده أي رجاله الذين رووه فالحديث الذي اتصل إتناده وكان رواته عدولا حديث صحيح والحديث, والحديث الضعيف ما عدا ذلك وهو أقسام كثيرة كما أشار إلى ذلك كله صاحب البيقونية في مصطلح الحديث بقوله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قطر فهو الضعيف وهو أقطع من كثر انتهى النقل من شرح النووية الأربعين النووية وأقول ابن دقيق عفى الله عنه وعنه متوفى في العام الثاني بعد المئة التابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبيقوني عاش في القرن الحادي عشر من الهجرة وكان حيا قبل العام الثمانين بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يدره متى ما مات رحمه الله فكيف ينقل ابن دقيق المتقدم عن البيقوني المتأخر هذا دليل كون النظم لعالم متقدم قبل ابن دقيق أو على الأقل معاصر له هذا إشكار قوي جدا لو صحة وأنا أشير بهذا إلى كون هذا الشرح المنسوب إلى ابن دقيق على أربعين النووي رحمه الله منحول ليس ابن دقيق كاتبه على الصحيح ومن أدلة ذلك هذا النقل عن البيقونية فهو يدل على تأخر كتابته كثيرا عن زمان ابن دقيق العيد وأما الفائدة الرابعة والأخيرة في هذا المقام فهي أن بعض الباحثين يرجح أن تصحيفا قديما قد وقع في المنظومة أدى إلى قراءة الناس هذه النسبة هكذا البيقوني بالقف يقول والطواب والله أعلم البيلوني باللام فيكون صاحب المنظومة على زعمه هو عمر البيلوني الشافعي المتوفى في العام السابع والعشرين بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام الشافعية في جامع بني أمية في حلب وهذا الاحتمال بناه على ترجيح أن اسمه هو عمر لا طه، والله تعالى أعلم وقبل الشروع في شرح أبيات هذه المنظومة فهذه بعض المصطلحات الهام في علم الحديث درجة كثير من الكتاب والشراح والمحشين والمعلقين على التقديم بها بين يدي درافة علوم الحديث وهي معرفة الحديث والخبر والأثر والسنة والحديث القدسي والسند والإسناد والمتن والمسند والمسند والحديثي والمحدث والحافظ والحاكم وأمير المؤمنين في الحديث ونحو ذلك من القاب الحديث وأهله فأقول أما الحديث فقد تقدم تعريفه في المجلس الماضي فهو لغة ضد القديم وقد يطلق على المعنى القائم بالنفس يقال حدثت نفسي بكذا كما قال ذلك الأردبيلي رحمه الله في الكافي ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم هذا لغة وفي اللغة أيضا أن الحديث يستعمل حقيقة في الخبر كما في القاموس قال الحديث الجديد والخبر وأما الصلاحان فهناك الصلاحان فناس يقولون أن الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل فقط كما شرح مقالتهم الأردبيلي رحمه الله وناس أخر يقولون أو تقرير أو وصف يعني يزيدون ذلك على القول والفعل وهو الصواب أن الحديث قول وفعل وتقرير ووصف ويراجع لهذا التعريف تدريب الراوي للسيوط وبعض العلماء يطلقون سيقولون كما قال الحافظ في الفتح أن الحديث هو ما يضاف إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا بإطلاق ولم يفصل ما هو المضاف وقد سبق في المجلس الماضي شرح القول والفعل والتقرير اللفظي والتقرير السكوثي والوصف الخلقي والوصف الخلقي بأمثلة على كل واحد منها فأما الخبر فهو لغة النبأ كما في لسان العربي وغيره وأما اصطلاحا فلقد قال الأردبيلي رحمه الله في كافي قال هو يطلق على قول يحتمل الصدق والكذب وعلى معناه القائم بالنفس فيقرب معناه من معنى الحديث ويقال خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على الحقيقة ومنه اسم الله تعالى الخبير أي العالم بما كان وبما يكون وقال أبو الدرداء: وجدت الناس أخبر تقله أخبر تقله أي إن تعرفهم تبغضهم فإن فرض اشتقاق الأخبار من خبرت فيكون أخف من الحديث وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه على نخبته الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث ولكن قد تكلم العلماء في الفرق بين الحديث والخبر فقال الحافظ قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وتلم والخبر ما داء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخبار ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس وقال المحلي رحمه الله في شرح البيقونية قال في شرح النخبة الخبر مراجف للحديث عند علماء الفن فيطلقان على المرفوع والموقوف والمقطوع وقيل الحديث ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها إخباري وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد شرط التقييد يعني أن يقول مثلا هذا حديث موقوف هذا حديث مقطوع قال المحلي وذكر الإمام النووي في النوع التابع من تقريبه أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر وأن فقهاء خراتان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر يقال أثرت الحديث بمعنى رويته ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر وأما شيخنا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فله كتيب اسمه مصطلح الحديث يقول فيه الخبر بمعنى الحديث فيعرف أو فيعرف بما تبقى في تعريف الحديث وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى غيره فيكون أعمى من الحديث وأشمل وقال الزبيدي في القلائد العنبريه على المنظومه البيقونية قيل هو مرادف للحديث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث وحينئذ فهما متباينا القلائد العنبرية هذا حققه الحلبي الضال هداه الله وهكذا جاء ضبط هذه اللفظة فيه الأخباري وهذا غلط لأن الأخبارية نسبة إلى الأخبار وهي جمع خبر والصحيح الإخباري بالكثر لا بالفتح نسبة إلى الإخبار أي الإنباء فإن النسبة كما تعلمون في لسان العرب لا تكون من جمع فلا يقال مثلا صحفي أو دولي أو قبوري هذا غلط والصحيح أن يقال صحفي نسبة إلى صحيفة ودولي وصوري وقبري وهكذا أما الأثر ففي الكافي للأردبيلي التبريزي رحمه الله تعالى قال هو في الأصل ما ظهر من مشي الشخص على الأرض قال زهير والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر أي إذا مات لا يبقى لقدمه أثر على الأرض وفي الاصطلاح يطلق على الحديث المرفوع والموقوف وعند كثير من الناس عند الإطلاق مخصوص بالموقوف وأقول بعض العلماء يجعلون المرفوع والموقوف أثراً كما سبق نقله عن المحدثين في كلام النووي في تقريبه وبعض العلماء لا سيما الفقهاء منهم يسمون المرفوع حديثا والموقوف أثرا كفقهاء خراسان كما سبق ومن الأول الذين يسمون المرفوع والموقوف أثرا الطبري ابن جرير رحمه الله كما تم كتابه تهذيب الآثار ومن الأخر الذين يسمون الموقوف أثرا دون المرفوع البيهقي عفو الله عنا وعنه كما في تسميته لكتابه معرفة السن والآثار وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المعروف باسم الرسالة عن قول قال أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار أما الزبيدي في القلائد العنبرية فهو يقول أما الأثر فهو الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة وبعض الفقهاء قصره على الموقوفة وقال شيخنا الإمام المتفنن ابن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث قال الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيدا فيقال وفي الآثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نقل آلفا من تقريب النووي ففي تدريب الراوي نحوه أن الأثر قد خطه فقهاء أخرتان بالموقوف اصطلاحا ومنهم جماعة خص المرفوع بالخبر لكن المعتمد الذي عليه المحدثون أن يسمى كل هذا أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته ولا يخفاكم تلقب المحدثين بلقب الأثري نسبة إلى الحديث، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في مقدمة أو في أول وفي مطلع الفية قال يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثر ولا يخفىكم أيضا تسمية أهل السنة والحديث بأهل الأثر كما تم. الحافظ رحمه الله كتابه في المصطلح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر والحاصل أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الخبر ما أضيف إليه وإلى غيره وقد يرادف الحديث وأن الأثر كذلك وإن كان اختصاصه بالموقوف عند الفقهاء أشهر فأما السنة فأنتم تلاحظون كيف تم علماء الحديث دواوينهم ومصنفاتهم في الحديث باسم السنة أو السنن كشرح السنة للبغوي والسنن لأبي داود والسنن النفاء والبيهقي رحمهما الله لكل واحد منهما السنن الكبرى والسنن الصغرى وللدارمي ولبن ماجه وغيرهما السنن أيضا حتى صحيح الإمام البخاري رحمه الله فاسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه ذكر هذه التسمية الحافظ ابن حجر في هدي الساري كما السنة السنة لغتان لفظ مؤنث تأنيثا حقيقيا لأن الألفاظ في اللغة إما ألفاظ مذكرة إذا دلت على ذكر لفظا ومعنى كعمر وعلي وإما ألفاظ مؤنثة والتأنيث نوعان تأنيث حقيقي وهو الذي ينتهي لفظه بالتاء كبهية وبثينة أو بالالف كليلا وثلماء وحتى لو كان هذا اللفظ يدل على معنى هو ذكر كحمزة وقتيبة فإن هذه الألفاظ مؤنث تأنيثا حقيقيا أي لفظيا وأما التأنيث المعنوي فما دل على أنثى في معناه وإن لم يكن مؤنثا في لفظه ومبناه كسعاد ونحو ذلك فالسنة إذا لفظ مؤنث تأنيثا حقيقيا ومذكرها سنن والسنن لغة هو الطريق فالسنة إذن هي الطريقة وقد ورد لفظ السنن في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتبعونا تنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وقال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أي بطريقة وبطريقة الخلفاء وإن لكل قوم سنة للحدادين سنة وللنجارين سنة وللكافرين سنة وللنبيين سنة سنة الحدادين هي طريقتهم في مهنتهم وعملهم وسنة النجارين هي طريقتهم وسنة الكافرين طريقتهم وسنة النبيين طريقتهم أيضا وأما السنة من حيث الاصطلاح فإنه يختلف معناها بحسب الفنون فالسنة عند الأصوليين غير السنة عند الفقهاء غير السنة عند المحدثين غير السنة عند دعاة المنهج والمعتقد فأما الأصوليون فهم يهتمون كما هو معلوم بما يفيد حكما شرعيا. فالسنة عندهم ما صح ليس ما ورد أو ما أضيف لا بل ما صحة لأنه لا يفيد حكما إلا الصحيح وما قاربه من الحسن فلو قيل ما ثبت لكان أحسن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من من قول